وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلو ولا تعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عباد جلنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رججنا لكم الملك الره عليهم وامددناكم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجهاكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسميره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 وخفد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما رب صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوّابين غفورا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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقا في جهنم فتلقا في جهنم مملوما مدحورا فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آيات كما يقولون إذا اللبت غو إذا إلى ذي العرش سبيلا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 وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده الاول على ادبارهم نفورا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إن لبثتم إلا قليلا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سَجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا هذا الذي هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ إلى أَخَرَتْنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا أحتنك النزرية له إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أمفورا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 وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَهِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبيلًا ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا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 فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كِسَفًا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى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 وقالوا اإذا كنا عظاما ورفاتا ائننا لمبعوثون خلقا جديدا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 قُل لو انتم تملكون خزائن رحمتي لخدائن رحمة ربي اذا لمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات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 بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وَنِدْعُ اللَّهَ أَوْ نَدْعُ الرَّحْمَنَ أَيًّا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا